القائد يصبح ثريا بعد النظير بعد رحيل بن النظير جعل الله في أهالي نبيه صلى الله عليه وسلم خاصة فهل أصبح القائد بعد هذا الفيء من التجار المنشغلين بتجارتهم عن شعوبهم؟ هل بنى القصور وشيد لزوجاته الفارهة من الدور؟ هل انعزل في حصن النظير الحصين عن مواطنيه وصحابته وشكل قوة لحمايته وردع من يقترب منه؟ لم تكن الحضارة التي شيدها ابن عبد الله حضارة حجر؟ كالفراعنة الذين أهلكوا شعوبهم لأجل بناء قبر للفرعون بمساحة قرية وعلو جبل لم يسكن صلى الله عليه وسلم ذلك الحصن ولم يستأثر بمحصوله بل حلف عمر وهو يخاطب الصحابة فقال والله محتر لتازها دونكم ولستأثر بها عليكم لقد قسمها بينكم وبثها فيكم عاد صلى الله عليه وسلم لغرفه المتواضعة الملاصقة للمسجد التي لا يسكنها إلا الفقراء ظل فيها هو وزوجاته يعيشون حياة أقل فئات الشعب فبكى عمر حين دخل عليه صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير الخشن قد ترك خطوطا في جسد حبيبه فقال يا نبي الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها أما بن النظير فأنشد الشاعر حسان بن ثابت أبيات يصف ذلهم فقال وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير طار شعره في أنحاء الجزيرة ووصل إلى مكة فسمعه ابن عم للنبي يدعى أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ليس أبا سفيان بن حرب زعيم قريش وكان شاعرا شديد العداء للنبي فأرسل أبياتاً تتشفى من نظير وتتحدى المسلمين فقال أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بنزهن. وتعلم أي أرضينا تضيروا أبيات توحي أن قريشا تعد لحرب حاسمة لكنها ستكتفي مؤقتا بتجييش الزعامات الوثنية فالملاحظ هو أن البلاء يأتي من الزعماء لا من القبائل فهؤلاء الطواغيت يخشون ذهاب جاههم إذا انتشر الإسلام لذا يخيفون أتباعهم من الإسلام والقرآن ومن هؤلاء زعيم قبيلة بن المستلق واسمه الحارث بن أبي ضرار استخفته قريش فأعد جيشا لغزو المدينه وإسقاط دوله الاسلام